والظاهر منع أكل الضفادع مطلقا لثبوت النهي عن قتلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أبو داود في سننه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال النسائي في سننه أخبرنا قتيبة قال حدثنا بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقال النووي في شرح المهذب وأما حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله قال سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم أكل الضفادع زيادة بيان إن شاء الله في سورة الأنعام في الكلام على قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقا قال به الإمام أحمد وجماعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي ونقل العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع قاله النووي ونقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن التمساح لا يؤكل وقال الأوزاعي لا بأس به لمن اشتهاه وقال ابن حامد لا يؤكل التمساح ولا الكوسج لأنه ما يأكلان الناس وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع وقال أبو علي النجاد ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه وهو قول الليث إلا في الكلب فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر قاله ابن قدامة في المغني ومنع بعض العلماء أكل السلحفات البحرية والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تنبيه الدم أصله دمي يائي اللام وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوض عنها شيئا وأعربتها على العين ولامه ترجع عند التصغير فتقول دمي بإدغام ياء التصغير في ياء لام الكلمة وترجع أيضا في جمع التكسير فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة وربما ثبتت أيضا في التثنية ومنه قول سحيم الرياحي ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول في الماضي دميت يده كرضية ومنه قوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفا كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقتر الدما وتقول في الوصف أصبح جرحه دامية ومنه قول الراجز نرد أولاها على اخراها نردها دامية كلاها والتحقيق أن لامه أصلها يا وقيل أصلها واو وإنما أبدلت يا في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوية ورضية وشجية التي هي واويات اللام في الأصل لأنها من الرضوان والقوة والشجوع. وقال بعضهم الأصل فيه دمي بفتح الميم وقيل بإسكانها والله تعالى أعلم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إذم عليه لم يبين هنا سبب اضطراره ولم يبين المراد بالباغ والعادي ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة وهي الجوع وهو قوله فمن اضطر في مخمصة وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم وذلك في قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم والمتجانف المائل ومنه قول الاعشى تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائك فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم وهذا غاية ما يفهم منها وقال بعض العلماء الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين وكثيرا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله انتهى وقال بعض العلماء إثم الباغي والعادي اكلهما المحرم مع وجود غيره وعليه فهو كالتأكيد لقوله فمن الضر وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام الأكل من الميتة وإن خاف الهلاك ما لم يتوب وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خاف الهلاك وان لم يتوبا ونقل القرطبي عن قتاده والحسن والربيع وابن زيد وعكرمه أن المعنى غير باغ أي في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ونقل أيضا عن السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال القرطبي ايضا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم فيدخل في الباغ والعادي قطاع الطريق والخالج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله وهذا صحيح فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال بغت المرأة بغاءا اذا فجرت قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد والعرب تقول خرج الرجل في بغاء ابن الله اي في طلبها ومنه قول الشاعر لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد الرتائم إن الأشائم كالايامن والأيامن الأشائم. وذكر القرطبي عن مجاهد أن المراد بالاضطرار في هذه الآية الإكراه على أكل المحرم كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا وقد قدمنا أن آية فمن اضطر في مخمصه مبينة لذلك وحكم الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بطريق الأولى وحديث إن الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم